صلاة الوصل لمحيدين العرابي قدس العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بك توزلت وإليك توجهت ومنك سألت وفيك لا في أحد سواك رغبت لا أسألك سواك ولا أطلب منك إلا إياك اللهم وأتوسل إليك في قبول ذلك بالوسيلة العظمى والفضيلة الكبرى والحبيب الأدنى والولي المولى والصفي المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله وبه يسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية سرمدية أزلية إلهية قيومية ديمومية ربانية بعيد تشهدني في ذلك كل عين الأغيار وكما تستهلكني في معارف ذاته فأنت ولي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم